ظَهْرَهُ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بلى إِ رَبَّّهُ كَان بِهِ بَصير فَلَا أُقُصِمُ بِالشَّفَقُ وََّْلِ وَمَا وَسَقُ وَالقَمَرِ إذ التَّسَقُ لََرركَابَُّ طَبَقًا عَمْ طَبَقُ فمَا لَهُ لا يؤمنِنون وَإذَا قُرِئ عَلَيهِمُقُرآنُ لاَا يَسجدُون.